أقرب ما يكون الرب من العبد في جوش الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن